وَالْأَرْضِ وَمَا قَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا شَوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُدُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَ التَّمُودُ بِطَوَّاهَا إِذٍ فأشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وشطيها فكذبوه فاقروها فدمدم عليهم ربهم بذًا بما فسواها ولا يقافن قباها